يلا يا عم الشيخ خلاص نقول الله عند يدنا ويدينا امور المحسده ثم ينعطون على فيضان تجد مجتمعين قلبه ولا تقبل لهم شهاده والذين يرجون المحسنات حد يربحوا تمام؟ لو حطها. ولو حطها. ولو حطها. الواو حط عط. الذين واو حط عط. فهي ما حطنا الذين اسم موصول مبني اسم موصول مبني والجماعة والجماعة على الفتح مبتدا يرمون فعل طيب المطيرمون هم فعل تمام الجماعه واو ايه رايك صله الموصول اب جمله اللي احنا اتفقنا على أي اي حاجه اي بعد الاسم الموصول لا, لا, لا, محل لا, لا محل من الاعراب والجمله التي لا محل لها من الاعراب سبعه والجمله التي لا محل لها التي لا محل لها من الاعراب سبعه والتي لا محل لها من الاعراب سبعه الجملة الجملة الموصول الذي et det kernelsen og det algel og det sympathisert jackene Hei ter jer munsene ThBravo Å справere med God seamstyr snapte ja Baåt ılar ennot يندم المهندس ثم حطط حطط انه هو اللي كل ضرر منه واط بون سرطان نعم طاط وانتقل التقتيب مين؟ بالتصالب بالتصالب وشم من التقتيب انفتت حسنت حسن ثم هاي حسن حسن. حسن. ثم حص على التراح لم أداة جسمة أداة جسمة لم تجذب تجذب بالفعل اللي بعدها الماضي أصب يأتوب لم يأتوب يعني ليه؟ هو فعل مضابع بس هي تقلمه في المعنى يبقى لما نيجي نقول على لم اقول لك فعل مضارع والوضع دي احسبها 4 طيب بقى ليه؟ ليه. بلد. بلد. بقى شو هذا شو دي بضف ليه ها ليه 4 ليه بضف ليه شو ليه بقى وضع شو هذا بضف ليه ومخالفه شيخ احمد بين العدد والمعدود يدل على ان الشهود في قضايا القصر <تصفيق> لا يكون نشاء ابدا ابدا مفيش نساء قناه القصر ما ترش يجيبش شيء ليه لانه قال بقى وعد الشهداء ليه لان احنا عندنا قاعده ان العدد يخالف المعدود من 3 ل 9 فالعادي 4 مؤنث يبقى اللي طب افرض مثلا اربع اربع شتوت معايا كده ولا مش مفهومه يعني بالنسبه للتانيث والتذكير يا كتاكو قلت دي اربعه ما قلتش اربعه قلت اربعه يبقى المعناه يخلفها يبقى دي هجوم ودي ايه؟ امانه طب افرض العكس قلت اربع يبقى الثانيه ايه؟ استاس وانديشا أول قلت لازم الشهاده يكونوا ايه؟ اربعه الشهادات ها 4 والفعل التام التصان ثم الترتيب في الفصحى فجدوهم فعل ام جاءوا فعل ام نجدوا فاش فاش بيقولوا مفرد غيتاني زمني اعتباري ليه زمنيه مفرد غيتاني منصوب بايه بالياء لانه جمع مذكر سالم ملحق بجمع المذكر السالم فين افصل العقود دي ملحق بجمع المذكر السالم 20 و30 و40 و50 و60 90 ملحق بجمع المذكر السالم يا اخويا المرتجي اللي بيشيلوهم اقول لك ايه الفاء عاطفه الشروطهم ايش ها اذا ام نعم وهم مرفوعين بثلاث عوان وهم في 80 ها مرفوع ثاني منصوب بالياء جمع المذكر السالم 80 جنده تمييز جنده تمييز زي منصوب الفتحه ظاهره على كده هو ال لا فهمت هي طب والواو ضمير هم لم حطت ال طيب فين شهيذا مش شهيذا ظرف مهم منصوب ايه الفرق بين قط وابدا ابد ان تتبع المضارع والقط في الماضي هو معنى صح كلامك مظبوط هو معناه كده صح ان ابدا تدل على المستقبل قط لا تستخدم بيها في فعل الماضي ولكن اح ماضته قط بالرا ما ما بلقه. ما قط ماضته ما تطوش قط يبقى في ماضيه ولكن ابدا تستخدم فين تستخدم ولكن الخط فين؟ الله بارك الله ولا تعطبال الله أعادة أبداً الواب؟ أعادة أولئك؟ اسم الشرمات من الحضراء أولئك هم؟ هم؟ خط. آه. هم خط هم؟ هم؟ وأولئك هم؟ تماماً؟ تماماً؟ تماماً؟ وهم؟ أبكل أولئك هم؟ بذلك؟ هم؟ نعم مش فرق وولا ايه؟ وهم مفتدأ فاشكون؟ بدا من طبع يقول ليه مفتدأ او هل يوم مفتدأ شن؟ بلخور بلخور بلخور خبر المفتدأ التن؟ مرفوع بالايه؟ بالواب والجمع من هم وفاشكون في محالة رقصة خبر المفتدأ اوه؟ حاج هم حاجة اللي تقصره انا فاهم بوضو بس هم العائلين خروزة بقى وتمدهدنا عشان نبقى نصرش بيها أعطي يعني أحطيها بقى أحطي أعطي أحكي صورة جبطة لا يعني يزمي خلالها قل باني لا أعطي، أريد أن أعطيك لا، لا أعطيك، لا أعطيك لا أعطيك، لا أعطيك طيب وليما من الأوقات، تأتيت الضغط بيد الجمهن وإحنا بكده كده عن الفصل والوسط من حيث البلابة وعنزين نعيده مرات عيدة مرات عيدة، إذا احنا نتكلم عن الرابط، نتكلم عن النوسيقى أو النهر ونتكلم عن الحاجات دي، نازم برضو نتكلم ايه؟ عن الفصل والوسط اللي دي أتمنى حاجات غير موجودة في كتب، موجودة في كتب تانية في الفيديو في الفيديو إسم الشغولة تقولي بتفسير إلوان أعطفك الذين اسم موصول والذين دي تدودوا على الجن اسم موصول اسم موصول في محل رأس هو ممتح فتح طبعا نذين في محل رأس مبتدد يارمون فعل مضارع ثاني الوضارة مرفوع بسبوش النون ليه؟ لأنه لنصبه ناصر ولا جاسب <تصفيق> يا أرسال صبري. يا أرسال صبري أرسال. في حاجة عندنا نسمع ستة وعندنا حاجة نسمع أفعال خمسة أفعال خمسة ليه نسمع أفعال خمسة؟ ليه وعيدة؟ لأن هذه في تنمي فيها تضيش في مش تضيش إليها تصل بها مثلاً ويل نكتب له على جنب hold��은 noen er fra hamifaskev hei? anye et gu 본 leffen enge aban en mørk-acab feet eller hvis at delt gjorde kem så finne den gøring av fem og vans har du ananas men si in allo butisis luke om vi والوان فاعل هتقول لي تقول لي طيب لان لأ لم يصلي لم يصلها نصب ولا جسم اقول لك اه لان لو قبلها ماصل ديلان عشان نقول شيلو لو هم لها جازم شيلو ها ما فيش تقول لي في المحصنات المحصنات كل وجمعتها يا فندم هتبقى محصنات بالالف والتاء وعلموني زمان ان في كل جمع ياتي ذلك وثالث جائذتين جمع مؤنث سالم فده جمع مؤنث سالم يرفع بالضم يجار بالكسره في اللي فيه بقى انه ينصب ايضا بالفتح وده علامه فرعيه مش اصليه وما قلنا ليه يا ابونا الاخر انه اصلا عادي وثمنا عاطفه توصف على الجمله اي دو طرق الجمله اللاحقه على الجمله السابقه وهي طعن طعن طعن بالواو بالحكم او صاحبا الموافقه ها وهو هو القضاء الترتيبي ضد الصان ثم الترتيبي كما ثم عاطقه اداء عقد تدل على افتراقي يعني ثم لن اداه جازمه وقلنا ان تجزم فعل المضارع وتحوله في المعنى فعل ماضي يات فعل مضارع مجزوم بحذف النون مجزوم بحذف النون والباء ها اه حرف معاني كثيره اشهر معاني الباء انها على الايه الالصاق اشهر معاني الباء انها على الالصاق المه 4 ج ها سيشن ضروب ب علامه مش ده شو مضاف اليه دي مضاف اربعه مضاف شو مضاف اليه شو اربعه اضاعي شهداء ها فجدوهم لصاقه طفخه شهداء ممنوع ايه مسره. مسره. Da Th ja er det her, men slapp fra inn meuen oppnå nasse. Så får du bra den andre. Den sør hans med han stemtev- anser Mik Len veldig medan hans mm. Det er som folk som har hans idk. Npunkt vi tar det på Mik? متنساش اقول لك كلمه ما تنسهاش ابدا ممنوعه من الصرف وعايزك تخرج من هنا ما تنسهاش تروح بلدك في كلمه اي مكان ما تنسهاش كلمه لو اقول لك ما تنسهاش ابدا مصر مصر لما تيجي تقول لي اهراق مصر اقول مصر اسم بلده معروفة ممنوع من الصرف ليه قلت اولا الاعجميه في المعجميه مش الأمر الامر الثاني ها الامر الثاني ان هو ايه؟ يعني علميه اول حاجه ان هو اعجميه مين الاعجميه علم الثاني اسمه انث وسط وسط شكل ربنا عن سيدنا قال ان اليهود ايه ادخلوا مصر اتهبته ان ده يا عم الشيخ مش ممنوع من الصرف مصر البلد بتاعتنا ممنوعه من الممنوع من الصرف ما يتنوّتش ما, ما ينفعش ان مصر ان ان مصر ساقك تسمع الخط بيقول ان مصر تعرف معلش انه جاي وراها ده مش ملهوش سوي بطي على طول دي ممنوع من الصرف ما يتنسم مصر ما تقولش ان مصر من مصرًا؟ لا والأي من الصرف ممنوع من الصرف واحد لا ينوه اثنين يقارب الفاتحة خلاص؟ ما تنتشكي الملي مصرا ولجريك أهل العلم قالوا عند قبل الإعادة جيل اهبطوا مصراً قالوا مصر من أيها مصرف لا يقصدوا بها مصر البلد لأن مصر البلد ممنوع من الصرف الممنوع من الصرف لا ينوه هل تفهم حاجة؟, حاجة. نعم. طبعاً نعم. أنا أنا أتكلمي كلام عامي يعني الاسم الأصله إيه؟ أنه يجرب يجرب إيه؟ و... و... يجرب إيه؟ استثناء قد يجرب الفتح اللي هي؟ بحق الممنوع للصرف كله الممنوع للصرف وده ألوان وأشكال ها؟ مش تلعيني ما يعني كلمة شهداء بقى أربعة شهداء بقى تقول ليه ممنوع مش صرف ليه أنت قولت شهداء وهو مفرق قلتك ممنوع من الصرف ليه؟ انتجر علي بقى بشكل مرة عني ولك نصر حان شمي حاجة؟ يا صور صري وصلت؟ يعني يجدوكو مصرا في صورة الفطرة مش مصر بلدنا مش المستر. مصر بلدنا منولا لان مصر بلدنا ممنوعة مصر صري هل يقولون بصر دي تي يتبني بلد لا بلد الفصر والهول هو العلم قاله العلم نور ليه؟ قاله العلم نور ليه؟ ما هو أصعب حالك يعني أنت تقعب الناس بديك تشرح لهم حالك تقوم بشعر فيه وما يقدرش يسترعب تقوم الصحيح أنك تعمل إيه؟ سلما نفسك ما تتكلمت في الحاجة وهذه مشكلة مشكلة أنك أنت بالكيب أواف نفسك نفسك تتكلم في حالك وتفاجح منه قدامك مش عارف هتقول له هتقول له يعني مثلا تقع على المنظر مثلا بين الجماعة مثلا تلعين أو عوامل هتقول له نصرها ممنوع من دي بقى مصروفة وما ما صحيح لا تستعملوا التوصيه التوصيه مش بس التوصيه لكن انتوا البنت خلاص تستنرون الذي غدنا بالنسبه لخير من مصر هم حتى لما هيكوا الشيب المصريين لك يا عم ده فوليه فوليه يعني بيعتوا like وربنا يشتمهم قال لهم جيبتوا مصر لكم مساله فانا نقول له لا دي مش مصر بتاعت مصر بتاعتنا على ها انا عندها مصر دي مصر من الانصار اه مصر بلد مين مصر دخلوا مصر إن شاء الله أني منه والذين يقومون المحصناتي ثم يأخذوا بأربعة شهداء الفاعة عطفة فجلوهم الفاعة يعني اعتبر الوقت عطفة يعني أصول شل حياته الفاعة عطفة فجلوهم إن هي في الأمر والفي الأمر أصلا الفاعة عطفة الفاعة عطفة فشيله اصل ما هو دي جمله ايه انت قلت ما يجيله فشيله تمام ليه ها ام يعني ايه لا هي بمعنى ايه سقوط تمام يعني ايه فشيل فشيل سقوط الضم الضم الاتصال يبقى من وين هم الهاء ضمير والميم مين بيقول ثاني مين دي مش فعل لا هي هي فعل هما فعل بيت لو هو فاهم امم لو هو فاهم امم رجعوا للاصل اه ما هو انت المبني دي تعرفه باخر حركه في قال فجدوا يبقى فجدوا فعل امر مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه والهاء ضمير للميم الجامده والواو دي فاعل في محل رفع فاعل خليت مفعول به وهم دول هم ضمير تحصل ديت في محل نصب هم فتشيدو هم دي كلمتين الهاء واليت 800 الهاء ضمير والميم بنسميها ايه يلا ما تشوش بقى ما تشوش من هنا خالص خد بالك يا استاذ ساتر خليكم معايا في تشيدون بكم لوحدها تتكون من فعل وفاعل ومفعول به المفعول الاول فجلد فجلد فاسمتين رفع الواو في اعلى الهاء مفعول به من جميعا خلاص اشيل جنبه من جميعا للجنب 80 مفعول يبقى العقود كلها منحفة يا محمد إيه العقود يا كبلاوي عشرين ألفظ العقود عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين دول كلهم إن سمنون شيء جمعهم ذاك السنة من تموم إيه؟ منحفة خلاص؟ جلدتاً؟ det går i den, hva ال sømmeen og hva hverdag? Hva er sømmeen? Vi er sømmeen, og sømmeen er sømmeen. Og? for ikke. Det er sømmeen. Det er sømmeen. Det er sømmeen? Det er sømmeen. Det er sømmeen. God. Han fer hjerte til å anbeinding eller annorsken. esting er henderet și å anbe PA Da Заerenne din hj Xiao 회veren, hennes ingensterste. og med واي طور الترتيب الاقتصادي وثم ناتي الى في محل رفع Takk for. Takk for at du. Jeg har skrPIke. Kan du lade meg bet I. ordineren. Nåして aveirutanl dated teenageå. ви McColka se den? Fordt hun bergruppe med prorat. Nåe du lade dig så det? Da. Hvis du lade? Hvis du lade? اذا وضح تنون وانتحش النون اهو زي هي لا لا هي جازمه لا تقبلوا يبقى لا نائب الفاعل جزم علمتك